أيقاضو وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسط ذراعيه بالوصيد لو طلعت عليهم لوليت منهم فرار ولم لئتم منهم رعب وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا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 والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. واتل ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربك لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تجد من دُونِهِ مُلْتَحَدًا واصبر نفسك مع الَّذِينَ يَدْعُونَ ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زِينَةَ الحياة الدنيا ولا تطع من قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين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 من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وما كُنتُمْ مُتَّخِذَ المضلين عضدا